يبصرونهم يود المجرم لو يَفْتَدِي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفطيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للساسين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 فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهديم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون